ما تحلف لي وما تقول ليش كلامة ده في عنه ما بسمعوش ومهما تقول تزيد في حلول عشان نرجع قفى القلبي ما بافتخوش ومهما هتبكي قدامي هجمد قلبي تاني عليك ومهما تقول لي مش قادر خلاص لدنك هفكر نفسي بجراحك وهفتلق الكلام يقزيك يارد تمشي وخلاص خلصي تملكش مكان انا الوحدي كتير احسن ما عيش ما حد موتني مشاعرك لي مؤزية ومن اسوديني Ya red temshu wa matirjali Sibni aayish anansitak Kholas ahzani nesitni Ah, anah alwahti ketir ahzani Ma'ayish ma'ahad mawudni Ma'asharak liya mu'aziyya Womini aswet hasitni Ya red temshu wa matirjali Sibni aayish anansitak خلاص احساني نسيتني ما تستناش حاجات تتع اكلت كل شيء فيا وما بيصحاش خلصنا خلاص ما فيش احساس ده عمري وعمري بيعدي ومش ببعش ومهما هتبكي قدام هجمد قلبي تاني عليك ومهما تقولي مش قادر خلاص ندمان هفكر نفسي بجراح وهفضل أقول كلامي زيك يا ريت تمشي وخلاص خلصت مالكش يا ما